الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ام من البيت الحرام يبتغون فضلا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ تَشْتَدُّوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْتَدُوا وَاتَّقُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ وَتَآوَنوا على البِْزِ وَاتَّقو وَلَا تَعاوَنُوا على الإِسمْمِ والالْعُدوان وَتَّقُ اللهَّهَ إِ اللهَّه الله شَديدُ الععِق